فضلت الشيخ عطي صقر وما الأيام التي نهينا عن الصيام فيها الأيام التي نهينا عن الصيام فيها قد يكون النهي للتحريم وقد يكون للكراهة وإذا كان للتحريم فالصوم باطل وإذا كان للكراهة فالصوم صحيح هذه الأيام هي الأول والثاني صوم يوم العيد الأصغر ويوم العيد الأكبر وذلك بإجماع العلماء وقد روى أحمد وأصحاب السنن أن عمر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم أي الأضاحي والثالث والرابع والخامس أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم عيد الاضحى بحديث أحمد عن أبي هريرة بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف بمنا ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وروى مثله الطبراني عن ابن عباس والإمام الشافعي أجاز صيام هذه الأيام وهي أيام التشريق لسبب كالنذر أو الكفارة أو القضاء الشادس صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان لحديث حسن صحيح رواه الترمذي من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم إلا أن يكون عادة الله السابع صوم يوم الجمعة منفردا والجمهور على أن النهي عن صيامه وحده نهي كراها فإذا سبقه يوم أو جاء بعده يوم وهو صائم فلا تحريم ولا كراها في هذا الصيام وكذلك إذا وافق عاده له أو كان يوم عرفه أو عاش راع والدليل على ذلك حديث رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم جمعة فقال لها أصمت أمس فقالت لا قال أتريدين أن تصوم غدا قالت لا قال فافطري إذن وحديث الصحيحين لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم وفي لفظ لمسلم ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم الثامن صوم يوم السبت منفردا لحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وان لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجره فليمضغه يعني فليفطر قال بكراهة صومه وحده الأحناف والشافعية والحنابلة وجوز صيامه مالك وحده ولا كراهه في صوم يوم السبت إذا وافق عادة أو كان يوم عرفه أو عاشوراء أو كان قضاء أو نذرا وكما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام نهى عن صيام الدهر كله بما فيه الأيام التي نهى الشارع عن صيامها كيوم العيد وأيام التشريق والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد رواه البخاري ومسلم أحمد فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهه هكذا روي عن مالك والشافعي وأحمد والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه لحديث رواه البخاري ومسلم لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان والنهي للتحريم ولو صامت جاز للزوج أن يفسد صومها وهذا في غير رمضان ولو كان الزوج غائبا فلها أن تصوم بغير اذنه وكذلك لو كان مريضا عاجزا في هذه الناحية فلا داعي لإذنه في الصيام وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن وصال الصوم. أي لا يفطر عند الغروب ويستمر صائما طول الليل حتى يصله باليوم الثاني روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال قالها ثلاث مرات قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني خذوا من الأعمال ما تطيقون وفي رواية للبخاري لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر والله أعلم